وليتقو تكاد تميز من الغيظ كل ما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءوا وَقُلْنَا مَا نَنَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور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 أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويطبض مَا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يرسل إن الكافرون إلا في غروه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفوه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أهدا أمن يمشي سويا على صراط قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما هذا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلتني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن, قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون منه في ضلال نفسه قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يهتيكم بما